وهو الغفور الوجود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وتمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من وراء بل هو قرآن مجيد في لوح محبوب